جمرة بحج جمرة ونسمة هوا حرة من زحف كتائبنا بنشعل الثورة بفكرة مع الفكرة وزن ثاير مغوة الدنيا بنفجر الثورة هيك انطلقنا هيك انطلقنا صوب المجد خطوة ورا خطوة هيك انطلقنا بكتائبنا كتائب الأقصى إحسين عبياد زن ثاير عشق شعبه واكسم بطهر الأرض ما ينحني لغير الله ولا مرة عاطف ورث قدره ولا تراجع من بعده حلف يمين الله على الثوره عن كتايب الاقصه ما يتخلى ثابت وابو جندل أبو شريح نايف والعمارين ورفاقو مشوا المشوار ولا همهم قصف غدار ثابت وابو جندل وابو شريح نايف والعمارين ورفاقو مشوا المشوار ولا همهم قصف غدار ولا خاين بيتربص خطاويهم عيونهم على لقصه وديهم على بنادقهم عيونهم على لقصه ويديهم على بنادقهم تداوي جراح شعبي يابو يا محمود مجد الخطيب مجد علا فوق المجد مجد شعبه فارس ما عرف النوم ولا كلت وتير جهده حضن دافي في برد الليل أسى, أسى ثاير عرينه نار يا ويل العدا منه يا ويل نبيل زينه وإخوانه ثلاث فرسان سبقتهم خطاويهم على أرض النار كما البركان سقط صبحي وحمر رايته من بعد الطاغر محمد سال دمه فاح المسك منه واصل نبيل من بعده دفن حرقته بقلبه على أخوانه دفن حرقته بقلبه على أخوانه وحمل روحه على كف ما همه الله أكبر يا شعب الله أكبر يا شعب زفوا نبيل لحض ممه هيك انطلقنا صوب المجد هيك انطلقنا صوب المجد خطوة ورا خطوة هيك انطلقنا بكتائبنا كتائب الأقصى سقط الشهيد من على جواده بالدماء مضرجات سقط الشهيد سقط الندى من عيون الصباح لؤلؤا ونرجسات سقط الندى سقط الشهيد من على جواده بالدماء مضرجات سقط الشهيد لو لو ان وادرجس سقطت دموع الغيم من سمائي نزل وسندس سقط الشهيد سقط الندى سقطت دموع الغيب حسنا باكيا قسما بجرحك يا شهيد جرحا نازفا قسمن بدم الأحمدين محمد ومجديا قسمن بجرحك يا شهيد الأقصى جرح نازفا قسمن بدم الأحمدين محمد ومجديا سنواصل ترحال بين ضروب المجد مجدا أو حدا سقط الشهيد سقط الندى سقطت ضموع الغين نبدا وسندزا يا باكيا يا باكيا على أنقاض جمجمة متفحمة للمجد أبوابا تدق بكل يا بكيا على أنقاض جنجمة متفحمة شجر بلا ثمر كومات حب لا بستان اشعي بنور فجر ليلة ظلم وامططي حمام, البركان, حمام البركان, البركان انزع غيوم الصمت من عيون الليل دك معاقل الطغيان وعلى صبو rahaa tuhfan, fa anta lpuri a sir laur, fa anta lpuri a sir laur, fa anta lpuri a